مش هامن كلام حدا وروحي الله يا خدا وكلمة وكلمه خده وركز معي من الدنيا همي بس انا على الدنيا ولا انا مثل الاعلى ببقى انا جبل المهزوري انا الصعب انا اللي دا مر التعب شفت بالدن العشب قابلت ناس كتير ومنهم وفى Menun radar uniwaktafa, menoun billibadik tafa, مني تزعل او ترضى صدقني مثل بعضه وحياتي منا فوضى وفي عندي قانون قانوني مثل الورطة في عذبي غلطة غلطه ممنوع الغلط لو نقطة من ما كنت تقول انا الصعب انا اللي دا مر التعب شفت في العشب قابل ناس كتير ومنهم وفى منون غدرني واختفى منون بالبعض اكتفى انا شفتك ليه اني انا شفتك بكي انا الصعب انا اللي دا مر شفت بلدني الدنيا العشب قابلت ناس كتير ومنون وفى منون غدرني واختفى منون واد اكتفى انا شبيت A انا شبيت انا شبيت بكيني مش هامني الله خدا, وكلمة زي أماني خدا